السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مستمعين الكرام في اللقاء الخامس والعشرين مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعال خطيب مسجد الشورى بالبدراشيء أهلا بك فضلتش أهلا ومرحبا بكم نستكمل الآن أعزاء المستمعين حد مع فضيلة الشيخ عن الزكاة تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا محمدا صلوات ربي وسلام عليه ثم أما بعد وقفنا في اللقاء السابق أننا قلنا أن كل من تلزمك نفقته سواء الأب أو الجد أو الأم أو الجدة أو أولادك هؤلاء أو من تلزمك نفقته مقرب أخواته أعدين معايا عمتي أعدى معايا خالتي أعدى معايا وهكذا إلى آخر ذلك كل من تلزمك نفقتهم يجب أن أنا وفر لهم أربعة أمور هذه الأمور الأربع لا ينفع لا يجوز لا يجوز إخراجها من الزكاة لا يجوز إخراجها من الزكاة عايز تركز معاي إيه هي الأربعة أولها الطعام والشراب الطعام والشراب لابد أن أوفر لمن أعول الطعام والشراب على الأقل على الأقل ما يذهب به ما نذهب به الضعف والوهن بمعنى حتى لا يشرف أحدهم عن الموت اللي احنا بنسميه النهاردة القوت الضروري انه على الأقل لأقل واحد النهاردة يقول قوت ضروري واجبته يبقى أنا وفر له المطعم والماء المطعم. طب ما فيش مية ما فيش مية في المكان ووجب عليا شراء الماء يبقى إذن يجب من توفير المأكل والمشرب اتنين أن أوفر له الملبس ولو على الأقل ثوبا يلبسه يستر عورته يستر عورته يبقى يجب علي المأكل والمشرب والملبس الشيء الثالث هو المسكن يعني لو أبويا قاعد في شقة بالإيجار وأنا اللي بصرف عليه يجب علي أن أدفع له الإيجار أخوي أنا بصرف عليه طالب في الجامعة طالب في الجامعه ساكن في سكن في الجامعه السكن ده ميتين جنيه ما ينفعش اخرج له من الزكاه ما ينفعش ان انا ادي لابوه ياكل ويشرب من الزكاه ما ينفعش ان انا اجيب له شراب واقول ده من الزكاه ما ينفعش امال اللي باقي ايه الرابعة ؟ قالوا الراحله يعني ايه الراحله اي كل ما يمتطيه المر ليصل الى غايته لشغله لعمله للدكتور زي انا النهارده عندي أخويا بيروح الجامعة مثلا كل يوم بيركب مواصلات من البدراشيل للمنيب أو إلى عين شمس أو بيأخذ المترو بيصرف تلاتة جنيه أقول طب ما هي فيه كويس أو ميت جنيه في 12 شهر بألف ومئتين أخصم ألف ومئتين جنيه من الزكاه لا يجوز ذلك لأنك تعول لأنك تنفق عليه إذن عايزين نتعلم سواهم ان فيه اربع حاجات فيه اربع حاجات ما ينفعش نخرجهم من الزكاه سواء زكاة وفطر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 اخويا أو ابويا واخد انجرارة من المحل بتاع البقالة واخد بمئتين جنيه بياخد بمئة جنيه كل شهر طب المئة جنيه ديت دي اللي جرر بها من الدكان جرر بها ليه قال والله أبدا أصل الأكل اللي أنا له ما بيكفهش هو وامي فبيروحوا يجيبوا من فلان البقال بمئة جنيه ومش قادر يدفعهم هطلعه ما بقى كده من زكاة المال نقول له ما ينفعش لأن هذا المال استدان به أبوك أو استدان به أباك لكي يطعم نفس الكلام بتاع قماش جاي طلبه بميك جنيه خلاص أنا هتفعله من زكاة المال لا ما ينفعش انت خدت بميك جنيه قماش ليه يا ولدي قال والله أنا خدتها عشان يا ابن فصل جلبية ما عنديش جلاليب وانت عارف ما ينفعش تبقى من زكاة المال صاحب البيت رفع عليه قضيه عليها عشر طوش المتأخرين وهيطردوا من البيت ما ينفعش في عملهم الزكاة ليه لأن يلزمني المسكن إذن المأكل المشرب المسكن وزي ما قلنا المواصلات طيب أبويا كان فتح مشروع أي مشروع تجاري وفجأة حصل كساد في السوق أبويا خسر عشر تلاف جنيه ماضي بهم بشكل واحد الشيك اترفع عليه هيخش السجن هل يجوز ان انا ادفع لابويا ال10000 جنيه دول واخصمهم من زكاه المال ايوه الله ما انت لسه بتقول ما ينفعش قلت لك لا انا بقول لك ما ينفعش ان انا ادفع زكاه لابويا في حدود اربع امور ايه هم قلت لك الماكل والمشرب والمسكن ماكل والمشرب دول اتجاه واحد والمسكن والراحله احنا لو قلنا المواصلات وقلنا الملبس دول اربعه دول انما هنا أبوي عليه دين خارجي خارج نطاق الاربعه دول خارج نطاق يجوز أن تدفع ذلك من زكاة المال أظن المثل واضح ويس عليه كل الامثله طيب مين بقى اللي ما ينفعش عليه الزكاه الزكاة لا زكاة مال ولا زكاة فطر ما ينفعش عنهم احنا قلنا كل من تعول لكن فيه ناس حتى لو قاعدين مش معايا لو مش قاعدين معايا وانا بقلهمش ما ينفعش أديهم الزكاه ممكن يبقى أبوي قاعد وامي وانا ما بصرفش عليهم ما ينفعش تديهم زكاة مال ولا ينفع تديهم زكاة فطر الله طيب وابني ما هو ابني متجوز وقاعد بعيد عنه وحاله تعباء ما ينفعش له زكاة مال إنما ممكن أدي له مساعدة صدقات ما عندنا باب كبير باب كبير قوي بس الناس ما بتخبطش عليه اسمه باب الصدقات اسمه باب الصدقات يا أخوانا اسمه باب الصدقات باب الصدقات مفتوح ممكن تطلع من واحد في المية للمليون في المية محدش يقول لك ده بتعمل ايه إنما الزكا قدر قليل قوي قليل قوي أخوانا اثنين ونص في المية ما يسدش كتير ده ينفع ادفع لاخويا اللي قاعد بعيد الأبويا من من الصدقات ينفع عدف علومي من الصدقات إنما زكاة لا طيب ابني قاعد في شقة بالإيجار والإيجار ما بيكملش وبيدفع وبي بي 250 و... والإيجار ب250 وبيدفع 200 بالعافية عايز أكمله الخمسين ما ينفعش من زكاة المال تكمله له من مالك طيب يبقى لابني ولا بويا ولا أمي ولا بنتي ولا جدي ولا جدتي يبقى دي اسمها الأصول والفروح اللي احنا بنسميها ايه بقى عندنا في الفقه نقول الاصل وان دنا والفرع وان على يعني ايه يعني لو بصت للشجرة كده الجدر والنزل والفرع وانعلي اظن الكلام الى حد ما بنحاول نبسطه اذا اللابويا ولامي حتى لو بعد عني ولا ابني ولا بنتي حتى لو بعد عني طيب فاضل مين في الشجرة بقى فاضل في الشجرة الإخوات اللي هم نزلوا معاهم من البطن أو إخوات من الأب أو إخوات من الأم لهم دول التلات جهات الأخ يا اما يبقى من الأب أو الأخ من الأم يا الأخ من الأب والأم أو الأخت كذلك طيب نعمل ايه مع دول قالت بص الأول لما يجي واحد يسأل نقول له اوعى تجاوب سرعة لما واحد يقول لك من أول أخوك بقى وطلع في العلو كلها يعني أنا عايز اقول لك ان من لك ان اقول لك بقى الكلام ده عشان ما نطولش ان اقول الحلقة كلها اقول بقى فيقول لي من ان اقول لك من اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول من أول اخويا واختي عمي عمتي خالتي بنت خالتي كل ده لو أحد فيهم قاعد معايا وأنا اللي بصرف عليه ما ينفعش لزكاة مال ولا زكاة فطر كويس كده إلا في الدين اللي احنا قلنا في المثل السابق اللي احنا قلنا عليه بتاع الاب ابقى راجع الحلقه طيب إنما لو اخويا أو أختي أو عمي أو خالي أو بنت عمي أو بنت خالي قاعدين معايا في نفس الشقه خد بالك من المثل ده كويس قاعدين معايا في نفس الشقه بيتقفل علينا شقه واحده بس عمتي قاعد لوحديها في اوضه واخوي قاعد لوحديه في اوضه وخالي قاعد في اوضه لوحديه وابن عمي قاعد في اوضه لوحديه عدت كده 40 اوضه كل واحد من قرايبك قاعد فيه بعيد عن الاب والام والجد والجده والابن والبنت وابن الابن وبنت البنت الناس دي قاعده معايا بس انا ما بصرفش عليهم يبقى هم اول ناس تديهم صدقة المال وصدقة ايه الفطر يبقى قولنا الاخ والاخت ان كنت انا بصرف عليهم ما ينفعش عمي وعمتي وخالتي والعيلة كلها قاعدين معايا وانا اللي بصرف عليهم ما ينفعش طيب قاعدين معايا فعلا بس كل واحد زي ما احنا بنسميه ولا ما بحبش الكلمة دي كل واحد قاعد لوحده اللي انتم بتسموها بال بالعامية كده كل واحد فيهم قاعد معزول عن التاني لا حبش كلمة معزول دي لما اقول كل واحد عايش معيشة مستقلة يعني اخوي قاعد مستقل عمتي قعدة مستقلة خالتي قعدة مستقلة حتى لو كان يجمعهم مسكن واحد كل واحد قاعد في اوضه فهم اول ناس نطلع لهم الزكا بس اطلع لهم ازاي بقى مرات اخويا تعباني في عشتي مثلا وتعب مراتي اقوم اروح لاخويا اقول له خد الشيخ قال ان انت اولى الناس خدوا ولو انه ما بيتمرش فيكم ينفع الكلام ده لا هناك اخلاقيات اوجبها رب العالمين في الزكاة اسمع معايا قال الله قال الله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى يعني الكلمة كويسة وانت ما معكش احسن من الكلمة الوحشة وانت معاك تبه كمان قاله القرآن قال الله في الاية التي تليها مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أزى لهم أجرهم عند ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون يعني إيه؟ يعني أنت ديت له الزكا مر شهر وتخنق معاك ما تقول لهش ما أنتش لسه فاكر ما أنا لسه مدي لك هو هو ما يتمرش فيك لا ثم لا يتبعون منا إنك تقول له أنا أعمل لك أو أزى قولا أو فعلا المن بالأذى والفعل ولذلك أحذرك روى الإمام مسلم في صحيحه أن نبينا محمداً قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من دول بأيا رسول الله أول واحد في القيمة من الثلاثة أول واحد مين قال المنان بما أعطى اللي بيمنع الناس باللي بيديه ثم تأتي الآية التي تليها وأيضا في صورة البقرة في الربع الأول في الجزء الثالث بعد في, في, في الربع في الذي يبدأ بقول رب العالمين في, في اوائل الجزء الثالث تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا الله يعني ممكن تدفع الصادقة وربنا ما يتقبلهاش وتبقى بطلة أيوة طب تبقى بطلة أنت اسمع يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا اوعى انما ما تقولش لاخوك خد الزكاه خش عليه كده اقول السلام عليكم عاملين ايه والله الحمد لله بخير ايه رايكم ان احنا النهارده بقى سمعنا حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا اخوانا بيقول يا اخوانا؟ والله يا سيدنا النبي تصدق المسلم للمسلم كان المرسوس وبعدين تصدق ان احنا يا اخي اخوات في حكتين. احنا اخوات في الدين واخوان في النسب يعني إيه يا أخوي أنت تقصد إيه؟ الوصل سيدنا النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للأخي ما يحب لنفسه والله يا أخوي وأنا بحبك عشان أنت بنومي وأبويه وأنت أخوي في الدين إرائك بقى يا عم من غير قسم ما حد هيكس العيال غير يانا السنة دي إرائك بقى من غير قسم الفطار عندي أنا بقى الشهر إرائك بقى من غير قسم لا تاخد الفلوس دي الجبل اللي أنت عايزه وما هي السلف يا عم ده لليام يمدول بديك ربنا بكرة أنت تديني ما عارف اللي فوق بيبقى تحت هو انت مش عارف ان ربنا قال بيقول في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يقول له بالطريقه دي ويقول له يا سيدي زي بعض الحريم بيتخانقوا في البيت مش مشكله المصاريف في البطن بتتخانق يقول له بكده يقوم يبقى راجل بيعطي وبعدين يدي له الصدقه مش قدام عياله لا مش قدام عياله يقول لي يا أخوة تعالى أنا عايزك في كلمة عشان زوجته ما تعيروش بضعفه وبفقره يقول لي يا أخوة تعالى أنا عايزك نروح مشوار ويقوم يطلع بره كده من غير ما يحس ويدديله ويقول له خلي بالك أنا والله ما بدي حاجة أقسم لك بالله إن ده حقك وهو صادق لو أقسم له بالله إن ده حقه هو فعلا صادق لأن ربنا بيقول في كتابه والذين في أموالهم حق معلوم فأنت بتدي له حقه مش بتتجب عليه انت بتدي له حقه فلو اقسمت له بالله ان ده حقه هو حقه. ولو قلت لربنا اللي بعته انت ما كدبتش لان فعلا هذا حق فرضه الله في مالك فانت بتدفع حق ربنا في الجهل قالك عليها ربنا يبقى ما جرحتش اخويا وما جرحتش عمي وبرضو ما جرحش الفقير مش معنى كده ان انا ما بجرحش اخويا او بجرح حماتي او خالتي برضو ما الفقير طيب يبقى أول حاجة أدور عليها أهلي لو كل واحد فينا أنا دائما أقول الكلام ده بأيلي أكتر من عشرين سنة أو أقل أو أزيد بقول يا إخواني كل واحد يش عيلته لو كل واحد شال عيلته هيبقى الأمر سهل هيبقى ما فيش فقير يقول الإمام علي إن الله عز وجل فرض الزكاة على الأغنياء ثم جعل الفقراء فلو رأيت بخي فلو رأيت فقيرا واحدا فاعلم أن هناك غني مقصر لذلك أقولها لك الأخي الحبيب بعد أن حددت لك من نعطيهم الزكاة الأقارب الأول وبعدين أدور على مين بقولك بندور مش بقولك يقولك البيت مش بقولك تعمل لهم يوم 27 والناس تجيلك البيت لا إيه تعمل الموضوع ده أنا بحذرك وبحذر نفسي خاف على نفسك شوي ربنا بيقول وما ابرئ نفسي إن النفس الاماره بالسوء ما تعملش يوم معين الناس تجيلك تقف على بابك روحين تخبط على الأبواب روحين تخبط على الأبواب ليه؟ لأن فيه ناس ما بتطلعش من الباب ولا تترك إلا باب الغني الأعلى وهو رب العالمين ربنا بيقول عنهم يا الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض المرض أععدوا من الشغل المرض أععدها من الشغل طلع على المعاش والمعاش مكفيه بس مش قادر يسأل الناس بيقول طاقة في اليوم بيجيب عشر العلاج مجيون ربنا بنقول على هؤلاء أنت من شايفه لأنه بالنسبة لك غني فربنا بيقول عني وعنك إن إحنا جاهلا بحاله مش معنى قول رب العالمين يحسبهم والجاهل وأغنياء إن إحنا جاهلا لا المقصود في الآية أخي الحبيب أننا نجهل الأحوالهم لأنهم قدامنا مصطورين بنقولها بالعامية كده نقول فلان ده حاله ما شفناه شي مد الحد هو دول بيقول عليهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يسألون الناس الحافة وبيخبطش على باب حد لا يسألون الناس الحافة إنما عرفهم إذا تعرفهم عرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحاف وإننا جاهل بحلهم يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحاف إذا نبحث عن هؤلاء أول ما بحث أبحث في أبحث في الشارع بتاعي في فجراني المسلمين خد بالك من اللي هقولها دي زكاه المال زكاة المال وصدقة الفطر لا تجوز إلا للمسلمين أما الصدقات فتجوز على أي حد تجوز على أي حد الصدقة تجوز على أي حد ممكن تصدق على نصراني ممكن ممكن أتصدق على يهودي ممكن كان ابن عمر رضوان الله عليه حينما يذبح أمرا يقول هل اعطيتم إلى جارين اليهودي إذن تجوز الصدق إنما زكاة الملا. زكاة الصد... الفطر لابد لا أن تخرج للمسلمين أولا إذن أخي الحبيب دورت في أهلي، ثم جيراني ثم من بعد ذلك طيب أطلعها إمتى طلعها من دلوقتي لحد صلاة العيد طلعها من دلوقتي لحد صلاة العيد مال يبقى جزاك الله عنها خيرا ويبقى كده راعت الأحوال وراعت أحوال الناس لا أنا هطلعها أحبوك جزاك الله خير المهمة تطلعها هطلع عشرة بس يا سيدي تسقط عنك لكن كده ما تبقىش بخيل وسع يوسع الله عليك خليك مع الفقراء اليومين دول انت في قبل دعوة والله الذي لا إله غيره لو أن الدعوات تشترى لاشترى المرأة منا دعوة الفقير بنفسه لأن دعوة الفقير عند الله مقبولة لأنه يدعو من قلبه لمن يسر عليه من يسر على معسر يسر الله عليه هذا بالنسبة إلى صدقة الفطر وقبل أن أختم لي خاطرة منذ أكثر من عشر سنوات وهي بعض الإخوة يقولون لا بد أن تخرجها حبوبا وأنا قمت ببحث منذ أكثر من عشر سنوات في هذا الأمر فنظرت إلى حديث النبي حينما قال فرض لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطري صاعا من تمر أو من بر أو من شعير أو من أقط أقط اللي هو الجبن اللي احنا بنسميه اللبن يعني لبن الجميد يعني فوجدت أن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أغلب قوت المسلمين وكان الدينار والدرهم كان الدينار من ذهب وهنتعرض للموضوع ده في زكاة المال ان شاء الله عز وجل كان الدينار من ذهب والدرهم من فضة وكان التعامل في اغلب الامور بتبادل السلع فلما قمت بهذا البحث وجدت ان تبادل السلع كان موجود في مصر الى عهد قريب يمكن لحوالي عهد الخمسينات او, أو, أو, أو, أو, أو, أو, أو قبله بقليل ثلاثينات كان خد شوية ضرة وهات شوية حبوب او هات حتتين جبنة خد عشر بضات وهات كله رز كانت لان ما كانش فيه فلوس حتى تم طبعه الملاليم والجنيهات فكانت السلع تبدل فوجدت أمرا عجبا اخي الحبيب وسامحني انني سأسرع في الكلام لاني ارى ان الوقت يقارب على الانتهاء فوجدت انه كلمة صاع تعني الوزن والوزن منذ عهد النبي محمد إلى قيام الساعة في كلمة صاع لن يتغير فكلمة صاع كانت تسمى على عهد النبي لكن الصاع له وزن الوزن ده حينما نحن من أين علمنا أن الآن أن إحنا بندفع اثنين كيلوه الله رب لأن الصاع معلوم وزنه طب وفي أمريكا عرفوا أنه اثنين كيلوه الله ربع ليه لأن الوزن معروف إذن الوزن معروف لا يتغير فإنما يتغير المسمى يبقى المقدار لا يتغير ولكن بالزمن والمكان يبقى بالمكان والأزمان لا تتغير الأوزان إنما يتغير المسمى فقط المقدار الوزن لم يتغير طيب تب النبي التمر والبر والشعير والأقد اسمع ولكن الأصناف تتغير تتغير بالمكان ولا تتغير بالزمان فالتمر والرطب موجود قبل النبي محمد وإن شئت فقرأ وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا والبر اللي هو الأمح موجود قبل النبي محمد وان شئت فقأ تزرعون سبع سنين دابا في عهد يوسف عليه السلام إلى آخر ذلك اخي الحبيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي علمه هو الله وأن هذه الأمة ستنتشر في العالم بأجمعين حدد النبي الوزن وحدد المقدار فلو أن احدا في الصين أراد أن يعلم مقدار الزكاة ليس عليه إلا أن يسأل عن أمر واحد عن صنف وعن وزن فيقول هم في الصين بيأكلوا أرز عايز يطلع الزكاة فهو عارف مثلا على سبيل المثال أن النبي عليه الصلاة فرض 2 كيلو ربع فيسأل 2 كيلو, كيلو ربع رز بكام فيقولوا له مثلا على العملة بتاعتهم بكذا فإما أنه يطلع فلوس أو يطلع 2 كيلو رز فأمريكا ما عندهمش زراعة بلح ولا عندهم أغلب الزراعات مش موجودة عندهم مثلاً من الزراعات اللي موجودة عندنا فيعمل الوز... تعرف عنده الصنف وتعرف عنده الوزن فيطلع بالدور لكن عشان الوقت بيجري لاحظ كده ان من من أقل من 30 سنة كان الجنيه أو أقل من 40 سنة مثلاً أو 50 سنة كان الجنيه خمس ريال سعودي الجنيه بخمسة ريال سعودي النهاردة الجنيه بكام بيساوي نص الريال السعودي إذن من فقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي علمه هو رب العالمين أن المال يتغير بالزمان والمكان فعهد النبي كان هناك ما يسمى بالدينار والضرها تعال النهاردة في مارك, مارك ألماني وفيه ين ياباني وفيه ضرار أمريكي وفيه جنيه مصري وفيه جنيه سوداني وفيه إلى آخر الـ الـ الـ ويورو إلى آخر هذه الأمور إذن أخي الحبيب لو حدد لنا دينار أو درهم من عند النبي محمد لكنا اليوم في حيرة بأي مال نخرج بدينار أم بدرهم إلى آخر ذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ورضاه وإن كان من زلل أو من خطأ فيما قلته فهو من نفسي وأما ما من صواب إلا وهو من عند رب العالمين وأسألكم في النهاية الدعاء والشفاء وأسأل الله عز وجل أن, يكرم أن, يكرم أن يكرمنا وإياكم ويعم علينا وعياكم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك فضيلة الشيخ محمود كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته